ولذلك نقول الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه إيش حجب, حجب الوجه فإذا كان أخونا قد فهم من الـ الـ الـ الـ الـ الحجاب الشرعي ما فهمه بعض الناس من أنه تغطية جميع الجسم حتى الشعر إلا الوجه فهذا ليس بالصحيح الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه تغطية الوجه تقيون في, في, في المشكلة عند الرجل يقول إن أمه ترفض هذه المرأة لانها تقوم طلقها لكنه راغب فيها لانها ملتزمه راغب في المراه لأنها ملتزمه فهل يحقق رابته او رابه امه الجواب يحقق رابته ولو عصى امه حتى لو دعت عليه ما يهم ما دامت المراه ملتزمه وليس فيها اخلال في دين وهي متحجبه الحجاب الشرعي لكن تمنع كرهتها فلا عبرة بكراهه الام لان بعض الامهات مع الاسف اذا رات ان الزوج يحب زوجته جعلت الزوج كأنها ذره كأنها امراه ثانيه وكرهتها وقال لها الشيطان ان, إن ولدك يفضل زوجته عليك فتمتلئ غضبا وتقول أنا والله إذا قالت أنا والله وجبول قول نعم هي ولا ولا أمه أمه ظالمة في هذا الحال لا شك أنها ظالمة حتى لو قالت سأدعو الله عليك وجعت الله فإن الله لا سيجب لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم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 ان ابي امر لي ان يطلق زوجتي وانا راغب فيها قال لا تطلقها, لا تطلقها فقال الرجل يا أبا عبد الله اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلق امراتك لان عمر امره ان يطلقها يعني عمر قال لابن عبد الله طلق امراتك فطلقها فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ان يطلق زوجته لان اباه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 يكون كره امرأته لأن ابنه يحبها فيقول الشيطان إن ابنك يقدم زوجته عليك فيتضايق ويقول طلقها والحاصل أنه إذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق زوجتك وهي وينتظمه وأن ترغب فيها فلا فتعهما لأن هذا ضر عليك ربما لا تجد مراعة على هذا المستوى وهما لا ضرر عليهما في بقائها عندك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 لو قلنا هذا لكان فيه مسد عظيم في مسد عظيم مثلا لو قال إنسان إنه لمس امرأة لشهرة وهو متوظف وأكل لحم إبل وهو متوظف وقام يصلي قلنا نرى الآن الصلي بلا وضوء لأنك انتبهت تبعت محمد فقد أكلت لحم إبل وهو ينقض الوضو وإن تبعت الآخرين ليقالوا بانه بأنه لا ينقض لكن ينقض مست المرأة لشهوة فقصت الله يتابعي وضو فقالنا بالخيار أتبع لمام محمد في أن مست المراه لا ينقض الوضوء وأتبع الآخرين في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء إذن صلى صلاة باطله على كلا القولين وصرت لاعب في هذا فلذلك نرى أن العامية يتبع علماء بلده إذا كانوا معروفين بالعلم والأمانة ولا ينظر إلى أحد. أما طالب العلم الذي يمكنه أن يجتهد ويراجع الأدلة وينظر فيها فهذا يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز تذكير الناس في المقبرة أحيانا هل هل يجوز تذكير الناس تذكير, تذكير نعم في المقبره احيانا إذا را اذا راى ان الناس قد اصابتهم الغفله والاعراض عن الله واراد ان يعلمهم بعض احكام الجنائز مع ذكر خطبه الحاجه بين يدين موعظه احيانا انا لا ارى هذا وارى ان, المو... أن, أن... أن مكان المواعظ هو المساجد واما المقابر فليست محلا للمواعظ اللهم الا نادرا لسبب لكن بشرط أن لا يكون كالخطبه يقوم ويخطب وذلك انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو احرص الناس على بذل الخير والنصيحه انه خطب الناس في المقبره ابدا غاية ما ورد فيما نعلم انه كان على شفير القبر واظن احدى بناته تدفن فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه وما قعده من النار كل انسان له مقعد اما في الجنه وإما في النار نسال الله ان نجعل مقاعدنا وما في الجنه امين قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على ما كتب قال لا اعمل فكل ميسر بما خلق له هذه موعظه لا شك لكن من يعلم أنه قام وخطب خطبة الحاجة وأطال الكلام ثانيا مر يوم من الأيام وهم في مقبره في البقير ينتظرون تلحيد القبر في جنازة رجل من أنصار فجلس وجلس الناس حوله كآذتهم رضي الله عنهم وكان في يدهم مخصرة يعني عود به الارض فجعل يحدثهم حديثا عاديا بما يجري للإنسان حين موته وبعد دفنه حتى يلحد القبر لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم له التثبيت فانه الان يسأل ولهذا ينبغي للانسان اذا حضر جنازه وتم دفن الميت ان يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته لانه الان يسأل يسأل الانسان في قبره من حين ما يدفن عن هذه الاشياء عن ربه ودينه ونبيه فنسأوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. الخلاصة أنه ليس من السنة إقامة الخطب في المقابر المقدار، إلا على حسب مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل قول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في كل عشرين دينار زكاة أو كما قال. يقول ابن عبد البر أنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إلا عن طريق الحسن من عمارة وأجمع على أنه متروك نعم هذا صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقدير نصاب الذهب لكن, لكن ما ذكر مقارب لأن الدية كانت 12 ألف درهم وألف مستقال ذهبا وهذا مقارب وفقه والحنابل أرحمون الله أخذوا بهذا التقدير فما دون عشرين مثقالا من الذهب لس فيه زكاة وما كان منها فأكثر ففيه زكاه وهي في الجرام خمسة وثمانون جراما نعم جزاكم الله خيرا هذه تقول امرأة صغيرة لم يبدو عليها الشيء بعد تريد أن تصبغ شعرها بالأسود وقد كانت صبغته بالأحمر فهي تريد أن تعيده إلى حالته الأصلية والصبغة السابقة لا تزول إلا بعد فترة طويلة هل يجوز لها أن تصبغه بالأسود وما الدليل على ذلك يقول يجوز أن تصبغه بلون ليس أسود خالصا بل منزوج بالحمرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيئيب غيروه وجنبوه السواد وورد أيضا وعيد شديد في تغيير الشيء بالسواد فنقول لا ان تصبغه في شيء وسط بين السواد والحمرة حتى يزول عنها هذا البياض الذي في رأسها نعم. جزاكم الله خيرا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 هل زياره قبل الرسول عليه الصلاه والسلام زياره لقبره او لا بناء على ان قبر النبي عليه الصلاه والسلام ليس بارزا خارجا بيننا وبينه ثلاث حوائط ثلاث جدران فزيارته ليس زياره حقيقيه لزياره القبور لوجود الفاصل وعلى كل حال نحن نرى ان الاحوط بالنسبه لزياره المراه لقبر النبي عليه الصلاه والسلام الاحوط الا تزوره والسلامه خير من الوقوع في المشتبه والحمد لله اذا قالت المرأة السلام عليك ايها النبي ولو كانت في اقصى المشتق او المغرب فان الله وكل ملائكه يحملون هذا السلام الى من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجه ان تاتي شيئا مشتبها في حكمه مع وجود أمر واضح جزاك الله خير نعم. السائل يسأل عن أنت مدلس يا معرف <تصفيق> ماذا أكتم من حل نصف الساعة على موقفنا الليلة الماضية نعم طيب نكمل إلى 10 إن شاء الله يسأل عن مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبير. نعم. الصحيح أنه أن هو يصلي الإنسان يرفع يديه بكل تكبيره من تكبيرات الجنازة. الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كذا. نعم. الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم. نعم. لا أربعة وخمسة أيضا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا، لكن أكثر ما يكبر عليه الصلاة والسلام أربعة. يرفع يديه في كل تكبيره. والحكم من ذلك مع ورد السنة به أن صلاة الجنازه أقوال فقط، فكان من المناسب أن يسحب هذه الأقوال إيش أفعال؟ يرفع يديه في كل تكبيره. نعم. نعم جزاكم الله خيرا يقول شيخ ذكرتم حضركم الله في شرحكم الأعقيدة الواسطية عن الحديث عن نشر الدوارين أن الذي ينوي عمل ولم يعمله كتب له أجر النية كاملة في الحديث أن رجلا له مال وينفق منه آخر ليس لديه فقال لو أن لي مثل فنال لفعلت مثل ما فعل فقال رسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. أما في العمل فلا يتساوي يتساويان في اجره استدلانا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور مم. هل لكم أن توضحوا لنا هذا نحن نقول أن الإنسان إذا هم بحسن هم أن يصلي ركعتين، وسعى في ذلك ولكن هيل بينه وبينها بعذر لا مدفع له فهذا يكتب له إيش اجر العمل كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل ليس عنده ما قال لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم وذلك الموت فقد وقع أجره على الله وأما من هم بالحسنة ولكنه لم يعمل أسبابها إلا أنه عاجز عنها فهذا يكتب له أجر النية فقط الدليل أن الفقراء الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنتم والاغنياء سواء بل قال لهم ذلك فضل الله يتيه من يشاء وأما إذا تركها ليس عجزا فهذه تكتب حسنه فقط ولا يشارك العامل في اجره لا في النية ولا في العمل جزاكم الله خير انت انتهى العهد الذي به كم ساعة حين ثاني عشر عشرة بارك الله فيكم وإلى لبائم آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم